مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجدين وما أدراك ما سجدين كتاب مرقوم ويله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 وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون